الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده وما زهر السبع في المسجد واحده يحتجون الحديث من عباده من دياره. شو بصلي بصلي بصلي دي. بجارب. بجارب هو المسجد الذي كان قبل ما صليه وصليه وصليه بعده. فالمسجد رابع. ايواني قدتوا قوم بإجارة بإجارة معتدوره هو. اقول Amen. Uh -huh. ви нікого кау не чувати деталі. Бо як би такі? Як за цим La vida no tiene baja, pues على داريه دوره الاتفاق القبلي وحدثت بعظيم بين الطرفين ارادوا الديط بهذا ارادوا الديط بهذا في الداريه مجاور في منطقه الشهداء الحجره انا دار ايام بنس ابو جاهل ابو جاهل ابو اقول ان بي سال القبيله ارضكم قال لكم ان ان ترى يا جماعه هذه الحادثه اللي بتعطى فبدنا نحن وعندنا كده لدرجه اخلوا ها في يوم المركزه واتغير شكله فينقل تحتها عن اخرى فقال يعد الترتيب حتى الاخير يا ابوكم ربط على اصبعيه وموت لا لا الوقت التالي دخل في طريقه Ciao